إن الحمد لله نحمده ونستعنه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه Deen, ki, ki, kirim, ka, de ennano, ta ah bisoaanin ila ya mid diin aad. Bakusechi me tafsirki qu’an ke kerin kaha der sinnanu nooga bilavana ada sodo ya sadadahamin sururaati ro. Hallahu ta kataala Wadaa masannnaasa marka u taabta durro bi da a مُنِيبِينَ حَالِ أَيُّهُمْ كَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا أَلَا يَحْزُنُهُم أَن قَدْ ذُوقُوا عِقَابَ اللَّهِ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْخَاسِرُونَ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مَّرٌّ حِيضٌ فَقَدْ نَسُوا ذِكْرِي مِنْهُمْ حَجِّ صِفَارَ الْكَاهَطِ رَحْمَةً مِّنْ حَرِيسٍ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ وَفَرِيقٌ قَوْمٌ كَأَثَامِنْهُمْ مِنَ لِيَغْفِرُوا سَيُرَاعِبُكَ ذَٰلِكَ فِي مَنَاكِئِ آتَيْنَاهُمْ عَاصِمَيْنَ إِلَٰهِ يَرِ فَتَمَتَّعُوا قَالُوا رَاحَيْسًا فَسَوْفَ مَرْضَى مَا تَعْلَمُونَ أُجَادُونْ طَم سُوءَ عَاقِبَةِ تَمَتُّعِكُمْ رَاحَيْسٌ بِالنَّإِ رَحْمَتِهِ دِبِتُ أُجَادُونْ طَانَ قَالَ تَعَالَى يَرُوحُ يَرِ أَمْ أَنزَلْنَا مَوْعِظًا كُسُودَ جَمَعَ عَلَيْهِ مُشْرِكِينَ فَأَفَاوُوا حُجَّتَ رَسُولِكَ قَوْلًا بِمَا أُوحِيَ كَأَنَّهُمْ بِهِ سَبَطْتِ يَشْرِكُونَ إِلَى إِلَٰهِ أُغُشِرِ بِيَلاً وَإِذَا أَظْنَنَ مَا صَدَّقَ مِرْكَانَ دَنَسِنُ إِلَٰهِ رَحْمَتَنَ حَرِيس فَارِحُوا وَكُونُوا فَرْحًا بِهَا نَحَرِستا وَإِن تُصِبْهُمْ ضَايَةٌ سِبْتُ سَيِّئَةٌ حَالَتْ حُن بِمَا كَانَ سَبَطِ اسْنَاي إلا إسلام مركز فهما يغو يقمدون واقوسانياً من رحمة الله أولاً يرون مييسن وبين أن الله الله يبصد الرزق رزقه إلوه وأواسعيه لمن يشاو قفك الدانا ويقدرهن كعريريه أي على من يشاو قفك الدانا إن في ذلك أرنكاس لآيات على مضأ يكسوغان وتصي على عدمة الله وقترته لقوم يرون غييهم قوم يؤمنون حقا هنيه الهي و انا سبحانه وتعالى و نوغه رحم يا دتك سيده اي وجي سيران اما او قبال كذا محمد الهي الا قف الهي اليه ان ما هني مركه حاله ضروره للجارئ اي دفاتو دان اي اما عدو حريريو اما قاچو لبو صلیدو اما قضر قطر لبو صلیدو اما عبار لبو صلیدو اما فقر یا قاچو لبو رب يسکوه دیبا يموت در رعا مكا لحرير مكاس مسلم یا مشرک رب يموت در رعا مركز نبات قادو و اخلا قیف سمعا قیم کمیدو ها اول باهای شکی جیه کلابانا إلهي أشبك يلي مميرت لكن في السراء والدراء إلهي بيبري إلهي حيدي سبحانه وإذا مسى الناس باتك مرك أوتارتو ضرر بب مرك أوتارتو الناس أشو واستقراقية وچنسو الناس باتك وضن على قدل ممير يا مشري باتك السيدو دول مرك أوتارتو ضرر بب ويجئهم وباء وقحط وفقر ببعات امكيطابت فبعاتوا واحد بتاعهم ببعات قد ترجلده او نل كقوسطو ا سيد واحد عين عبسي ترى ويصيري مركرك يا كلا رغمانه دونتي يا كلا رغماني بابك كوخر أبار أياتنا عضي فقريات داشدي مركة نباتو تابطو دعو, دعو ربهم رب قضي التوغا إلهي بي أخليس أيانا أكري يلي يمبر يح كلي بيسي التوغي كل الله يممي يحيد منيبين حال أيهم كوو الله بنا إليه إلا الله ألي يبقى رب قضي الله من دعاء غيرهن كسو الله ولكن هذا هو إله غير كيس توبي اجريه وكسو الله بنا وكسو تغييره أيها رب من دعاء غيره أيها الله ثم إذا أداكه مرك الله لديسي من حقي سحالك أهاتي رحمة الحريس أي خلاصا من الدرر النازلي لم يكن لديك مرك الله كفاكي إله وينة بطي كسو بباده إله وينة عبسدي كأميه فخرجي يا غاچي لريخه كفچيو اودروكي كقادو عافماتسيو اوارتيو كقادو روبسيو ماركو الهين نخريس كدينسيو ايدا اسلام ماركي وها سوكدين ان فريقن كو كوخ واسوميرو من الناس تتكا كميتا في سراي والدرائي الهي بالبريه مروا الله الكلبس بريه حدين برواق يسيه الله البريه حدين بات ظناله بريه مشركين تعيق حاله قطرته بسيرد بريه مركي ديبك الله كقادو قاره واغو بريه ولا ور سنب كي مركان دبات اسمها وحي تري وايه كلا سيدي اكريما اوكل سيدي اكريما ديتال او صواب ما مايت بقدي مركي ما سووحان رب لهن وخنا فد بهاديك القرار يهرض بري ما الله ايلانه وخنا فد بهاديك مركز سيري ولا حلكاس ايلانه وخبد باهيك المركز كان كنتري الهي الله عليه وسلم غنتو سيدي ونايا marka qara sugnana marka qara we bu bari yeho haday we baro adam in kaabaal ka dhana lamtu حافظ كنا وكعل عليا مروه البلاام تعليل اني نو قارتو بالنسبه الى قضاء الله وقدره هذه لا في يقظها الله وحويا ولا متعليل ليكفروا إليه كعبال كبعانا قربتو دي النغطة بماكي آتيناهم آنسينيو إلهي ان من نعمة إنجاء بدبادين تنعمده دي او لمعطة دي إلهي كبدبادية إلى وعيني سبحانه فتمتعوا قالوا راحستا فصوفا مرضا ما تعلمون أغادون فحيسك إنه إرمحبه إليه وعده دمي دمتاك وعده دمي دمتاك أم أنزلنا إلا وخوا إلي عليهم دوش شوطة سلطانا حجو وفهو سلطان كاسا يتكلم كو بما كي بما أرمكي كانوا أيهاده يشركون إليه إلهي وشريكي إليه بسبب أرمكي سودة لأيوكو ليه موحى يشركي طبعا نروس سودة جيه سلطان اي خلجو اي سودة اي اوشيغا ين عنك عيد وحلا يقدركا استفام انكاري بمعنى نفيه وي نفيك عاليك وكأدمي الهي اوين وقلالي اي اي موحى اي خلجو اي سلطان اي سودة اي تاس اوشيغا اي اي شريك ما اتشرته يا سبحان الله استفام انكاري اي اوه نفيك ويكادرم اي ان قددتك الهي وحا اوض دلال بضان قفك تحى يا قرآن كاية سنة در وحي شيء يقول إلهي اللوشي لجيلك دين ما بطنعك المتشي فقرآن كودوم بتحصول الله دك علم السومات إله حيري سبحانه وإذا أدغنا الناصر ضدك مركان دنسي إنو رحمة النحرس فارقو ويكوف فرح ينبيه النحرس ربك افماتك لديت وإن تصبهم طغيا عبي عسيرت سيئه تكون حالاتهم عسير يدور حالات فقر خانوا بما كي سببت يسعى عسيرت قدم يديهور مريين ايديهم قحمهوده تاسنه وحا الى نوغو عدينا ار بالنا ساغا فدغي سي رحمديسا نوغ بافا سااسو بما كي سببت من الماء من الكفر والمعاصي اذا اسلامكيهم ما يغوا يقن دون حارس الله تقو سنيا قال تعالى له الله الله يابس ودرريس كرست جاء انه واسع هو لم يشاء وقفك ضا ويقدره كيريو اي على من كي ما شاء فناه ري قسط واقلا حي ان سنيا سو ما او قليس ك يفدك الله ان كانت كو هي ما اله انت الضرعان اله البريا تاس اله لي في ذلك تصرف كسر الصو شيق اله مر واسع مر ايريينه لايات علامه وهي ايا كسونه على عظمة الله و قدرته إلهي عظمتي سيوين كي سيو قدرته ستوسع لكن يا كفاء ديسانه فهما لقوم قبع يجبسو غانطهي قومك يؤمنون حقا همينة نبيك إن صلى الله عليه وسلم قلو الشيخي السفادة خم آآه مركي قفك ونمعي سيهين ونسكفره مركي لبعات التماثنة أو أرجعك مومنكم ملغى السفادة أصل كإنسان كوأساس لكن بث المؤمنين طع واحد ظهيري او قد فقيتك كان خاصن ايمانك كا يا اسلامي ما سهراد ايغا هدي ديبات تابته واي سفران هدي baqadomaa dibaato soo maray wa laga gudbay markaasuu faan iyo farxad isku dara soo la soo in asabatu sarra shakara kana khayran wa in asabatu darra sabara fa kana إلهي سيدي سباق مؤمن عرين ومخوف ميو إلا أسغى خيره ونقوطه هذه إله غير أقدره وكشف لنا مكاسه خير ونقته إيا منو لسودسنا هذه دي واتلكو قدرنا وصبر مركاس اجر كدبغه ارين في سو دن واخير طف ملك قال تعالى وهو يريد وإذا ما سنناسا ذاتك مركه تضرر بك بك سنوء ربها هذا كخوف وجوع ووباء وقهب وفقر وإذا ما سنناسا ذاتك مركه تضرر بك دعو ربهم ربكوة أي أي بريان منيبين حال أيه كوي ألابنا إليه إلى ربه من دعاء غيره فما اذا اغا مركو الرب بجوك للنسيو مينو حجي صحاله كاهه ترىمه الرحمه خلاصا من الضر الناذري نمكيكو دغاي انو كفيده او كا قاوا مركي ربي بجنسيو او الهي دبكي كا قاوا اذا اسلام مركي وفريقك كو راس منهم من الناصفه كمطه يشركوا ويشر بياليام بغابهم ربي لأكفروا إن كعبالك بعانا إرابتوا بالمغطر بما كي آتيناهم أنسيني فتمتعوا راحيستك قالوا فصوف مردبات تعلمون أغادون تان سوء آقبات تمتعكم راحيسك إن إراب حمد إسهى دبتك أغادون تان اسكال راحيستك قالوا أم أنزلنا موحاكو سوتا جنو إلهي عليهم كركو دا سلطان أف هو سلطانك يتكلم وحق قدلا بما أرينك كانوا أيهارين به بسبب أرئك سببتي يشركون إلى إله يشرك به وإذا أذقنا الناس ضط كما كذبوا بنسينوا إلهي رحمة النحريس فريحوا وكفر حيًا بها رحمة باص وإن تصبم تطكعطي عصيته سيئةن حالتكم بما حدامت اي هرمريين اي بيهم كامهودا اذا اسلام ارخاص وهم ايهو يغندون واقوسانيا قولنا حريست اله ايهو كاقوسانيا اولا يرومي يسنوكي ان الله قال يبصد الرزق الرزقك انو اواسعيو لمن يشاوقفكو دانو ويقدرون كعريريو ايه لمن يشاوقفكو دانو وينا في ذلك ارن كاس يتصرف كاس إلا صوت شيئا لآيات على مدوه وين أن يكون سكان دالة على كمال قدرته وعدمته لقومين أمسوه قوم كيؤمنون حقا رمينا قال تعالى إله الحبيري فآتي سي ذا القرباء قرار رمضك وصاحبك حقه حقيصصي والمسكين المسكين كحقيصصي وابن السبيل المصافر كحقيصصي ذلك إيطاء الحقي حقا إلا سيئو ضدك موضان آخرون خير بضان للذين ضدكين أو خير بضان يريدون الدون وجه الله إله وجه بيس آقرين أي أركا وأولئك ضدك حقا بحي أيغا وجه ربي الدون هم أيغا كله قوضا المفلحون كواللبانين أهاد وما آتيتم وحال بهذا من ربان رباحا لأويهي ليربو وانو كسياده درا دد ما ابو في اموال الناس بذكرني يلكود فلا يربو كسياده ما عند الله لا يغتيس وما اتيتهم وعد بحق من زكاه حالويه سكد سكد سو تريدون عاد كو دونيدان وجه الله لا وجهيس فلاك دك تخبيس سكد ايغو وجها لا كو دونا هم أيها كلي قوة المطعفون كواللالله أبو آذين ثوابهم جركوه اللهم معبودك حقا الذي وامدك خلقكم من الأبوري ثم الرزاقكم كذبن في فيساقا ثم يميتكم كذبن إليه دليه ثم يحييكم كذبن إليه سورن ولئنا هل من شركائكم إلهي يديننا إلهي إبادة دا أبود دارتان مكة مديهي. من أحد يفعل سمية من ذلكم خاص ليني سوشيغي حالو من شيء شيءنا سبحانه اله اذا كن نستاه الله كسر يا ما يشركون وحلوا ذلك اياه فاتسي الى النبي والله الله امر حينا اومدي صرا قال قربا قرابك وقف او صاحبك حقه وحقي من البر وصله حق او كولهيه او انا طيح صامايجو او ادخيري ردو حق اسك بخيوسي فاتي سيد القربا قرابك وقف او صاحبك حقه وحقي ساسي او من البر وصله انا طيح صام او سمايجو يا انا بحريري دو سي حق اس waa miskiina miskiin kana haqiiqsasi miskiin markaa la sheego laa isla soo gala miskiin ya faqir labadiiba miskiina markaas ay ku wada jiraa miskiin waxa leeyahay waa qofka yoomiye noloshu u baahan yahay bar weeri kara laakin ma dhama istira karo waxa uu yoomiye noloshiis u baahan tahay qayb faqir kana معلمتي واخا وبااهي حتى اسم هيليكم اه مسكين كان واخا يرو مسكين يوميا واخا وبااهي بار وهيليكا لكن ما بقى اشتراك لكن فقير يوميا مرش وبااهي حتى بركة هيليكم مركا لابد هبي مسكين كلي الشغلاديم وايسولجينه ومركا المسكين كحقصصيه او سكي حق كل Wame السbiri muساafir kana xaki is si oo sikada xaquun kere ya iya oo sanka ta asiya mis musaafir kara waxa loreceeddae waaqof safar mubaaha oo aan maciya hinu ku jire. Ana wada inada xajiya u raaway weki somer jogu soo aada soo siyaadaray sooboo qanay. Ama waban muba waa gansi. Ana wax way mehu soada wa خادانا ما فقد يكبؤ صحي لي كبؤي صحي دان كيه من ايتاء الحق واخراجي من المال ان قف حقي صلاصيه او مالك حقوقه مال ذلك إتاء الحق وإخراك من المال إلا سيئك ذاتك حقه ومالك لغت بحي حقوق إلهي ساري خير والوامد وخير بضان للذين ذاتك يريدون دون الدونية الله إلهي وحي بيس ذاتك يهي وخير بضان تأي وحلب بحي وحي وخير بضان تأي ذاتك الدونية وحي بإله وحي صدقات هذا الهاق بردد مؤمنين تأه Ee cannaada gala haddul aramami akaya. Waan min a huweyn ee qfka muminka u sayu. Maqsuudka uu higsenaiyo qobka muminka waxayugu weyn waxay say waila wji inu qab. Canda eka we, Min auguweyn e qobka muika can koe he. Bakka merkka markay wax bina mada ada sanaynaa u ce ber tay dadka canada gale hadbir ra kar noqdo ee weiga a ka بات تصوح بهمته اخرى برن لكن ده ده مقا دو كان مرائينته اه وحويان استوسد كو وحودو بخينا ماشي عبد بيت ام قاويو امغخ له وتهدو وحويان بلنقاافكا يوا كوفيعني وحاصو بخينا وحوين شيغه لكن ميلها, الرب ميلها شي كو بحما. كو بحما. ربي الذي صلاغه هلو مساكينته يا فقره يا بنيرطا ميلها اله دينكي صلوغ نسرينه شي ويتي قربني رادينه قفكه لوخو روومباي ويخي سينوس كاهي ستار محاي ريت نار ما هروخ كلي تيلمه ما هب ضو استوسس يا نغ يا تركو حكو امانه بوكو حكو امانه يو ما ان وهايستا رو الحق حق من المال يا مال فين لا سو صار حق خير وامث خير بالان الذين تطق يريد دون دون الله وجهه Waola ka kuwaa wa kuwee Almeduuna xquuqa meduuki. Baka bihiya xquqda la soo sheegay li weleh hin uubhiya. Almeduuna xquuqa mendukiri li we lee. Baka bihiya xquda badka la soo sheegay ire hin weci di sana u bihiyaa hum aya ayaga حاطو سمبيهن وبقيليه ويي وبتقفقاف او مالك حقيسو كبي حيوايو حاطو بيه وسوتش الاوبحينه ما جاء يحل له شيغو ايتاهنا وا قصارى تعب ايوي لكن ذاك لابسي فله حقوق ديو بيهو يابرياغو استي مارو يسقطار ساي بكا سالي داين اي سبات يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله هنا تضروا وحا كميد قف خولين بحينا اخلاصا الله اه والله لا صفصل ضربته هو ساخمه الى وحي سبحانه وما اتيتكم وح الله وهي اظهر من ربا ربا لا اوي لي يربو ويكون سياده درا دنا في اموال الناس ذك المال الكوبه فلا يربو كسياده ما ان بالله الا كيسه خربا ما شان محل لو جهده لو جهده خياره البيع خياره الحرامته البيع خبابي ايهيب وحو انتو صالح واحد اسكو صارف فايدا لبال اقول اسكو نوعا بقول دولارو وشيحانا دولار كايلو بالدلي كاسا لباد دولارو للشرطين ما انتاس ربها همان انا سيدي دين قفسي دي بكاسا حواجات صارت دين انتو قفسي دو فايدة صار دين كاس خبابي اسقو نارتلو كايل ايقاف كاكوما عاملا او يا ايقاف ربي يا رسول لحربين اللب دكالو من مهلا قبل ما هلكم الخباب بنوين كربا أه... أه... أه... أه... أه... أه... قل... أه... وربا أه... أه... أه... أه... ما اه اا انينتي دا تفسير كيه قال الله بن عباس الربا فيما ان وربا والبو ربا والبو فربا لا لا باس به ربا كيف ملك ربا هلكه هذا واو واحد اجر وحيرو سوقا قف اما قرابيهم اما صحابيهم وحفيعه ما يستر وسينا هديه داركم كان ا ميغيرو دكايي ار يرس افرتن لي ورا سندان عاجه سطح لي ترقاضا سو بو ويها حتى عاجه سطح لي ترقاضا هل سفر حتى ادو ومفلم حبويل ما على ميد هوغا هيستو تولكو السلام عليكم وعليكم السلام واك سول سلام هل كاسل عاجه وخا جابها للصنام حيد وها يكون صوتي خليل اه سيزره ديهادو سي ديرو وحي حق ليه كل سوق هاي وحي سلامك هاي اسغطت عطاوا اسغري صدح صلى الله عليه وسلم انت راه هو iraay ayad gaar soo gaareedo wala fan nun qof waxa si aroos la wax ka badan ha qosi xalay nabiga saw wax yar qof wax banan haysto ku darsaa wax weyn wax wax هذا هو إلهي وإن أحده سبحانه وما آتيتم و وح الله وحيق بهذا من خبال حتى في حل رؤية وهذه هدية وهذه هدية وهذا هدية حتى نخيبها الذي يقوله سمية باسم المطلوب شيكة قف كدونة لا يقصر قف كدونة وحل وحل وحل وحل فهذا نخيبها هدية هدية وحل ودونة ما يعني شيكة كدونة هدية هدية اصميه باسم المطلوب وحا لو مغا عا باي شيغا ودوريو اه وهيسي وح كبلن الا سييو مغا ايديا لسيد و انا اتيتكم وح الله وهي اطب هدان من ريبان في بحال ويه ليربو سيو غسيادو في امور الناس بتمليالكوده فلا يربو شيغا سو كسيادي ما عند الله لا تيسه و انا اتيتكم وحا بحدان من زكيه سكهاسو ثري تور اي ثري دونا بهاءه دونيدن سكهد وج الله و وجيسا فولائك ضق الزكرا بهي اي وجا علىكو دونا هم ضقص المطئفوره كوا لا لا داي اهادين اي ثوابهم لا لا مو ودادكاس ودادك سكه بخينا سكه صواب كودي لا لاوي اللهم احمدك حقا الذي وامض خلقكم من ابور او وجه الى كونها وينكرن ثم رزقكم كد من رزق ثم يميتكم كد من دليه ثم يحييكم كد من اخرين صونا لنا هل من شرائك قو ات اله الاباده <متحدث> او من احد يفعل صنم الكره من ذلك كاسليني سو شغي حالو كميديا ابو رستين في ساقو ان ليل نديرو ان من داركم كاسليني سو شغي حالو من شيء كل شيء وان تاسكميت ا من صنم الكره نكوا سبحانه اله بان كنستها بري ايض وحلال إليك رتو عباد الله اما صفات لو ذاكتك وتعالى الله كسرية عما يشركون الوحد غالطه اي لا يشرك يلانيان لو ذاكنا فآتسي ذا القرباء قرابة قفك وصاحبك حق وحقيصصي من البر وصلة او احسانك ايقحرير والمسكينة مسكين كان حقيصة سي وابن السبير مصافر كحقيصة سي ذلك ايتاء الحق وإخراك من المال ان حق الله بحيو مالك لغا خير آخر ومقاير بضا للذين ددك يريدون دونه وچا الله له وجبه سي وأولئك المعضون المعضون حقوق منذكره لِوَجْهِ اللَّهِ طَبْعِيَّة بَتِلَ سُؤْهِغَي حُقُوقُهُ إِلَاهِي وَجْهِي سَنَ أُبْهِيَا هُم أَيُّهَا الْمُفْلِحُونَ ذَكَرُ اللِّدَانِي أَهَابِينَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا آتَيْتُمْ وَحَلَّ وَحِيَ أَبْهِدَا مِرْفِ بَان فِيهَا حَالُ يَهِي لِيَرْبُو وَإِنَّ سِيَادَةَ دَرَاتِ نَابُ أَبْهِدَا فِي أموال الناس تبقى ماليالكو دوكو سيادو فلا يربوك ما عند الله اللي أتيس و آتيتم وحلو وحيات بحضار من زكاة زكاة حالو يهي زكاة سو تريد دون عادكو دون ايدان اي بها زكاة وجه الله وجه الهي فأولائكا دك سكاة بحيات يأيب ووجه ربي دونان هم ايجا كلي قوضا المطعفون بعد كأجر قوضا لا الله دي اهادان اللهم معبودك حقا الذي وهبت خلقكم من ابورى اذ كنتم جرو وحثرا ثم رزقكم كذبين في ساق ثم يميتكم كذبنا دليا ثم يحييكم اخرا من صوالينا هل من شركاء اله دين ما كم دي من احد يفعل صميكرا من ذاركم khaas laayni soo sheegay haaru kamid yahay in hal shay mid ku jira subhana ilahi ban kan nastaa'inu sharik Allaha yak wa taala allah kasar riya amma ugu daraya wa har al fisad fisat wa amur day fil barri dul kumugday wal bahri badana wa kumugday bima ki suna lamugday قَصَبَرَيْشَكَ يَنْ أَيْدِ النَّاسُ تَتْكَ جَعْنُهُودَ لِيُّذِيقَهُمْ تَتْكَ إِلَى هَيْئِنُوا دَنَّسِيَا دَرَا بعض الَّذِي اقوبة بعض الذي دَنْدِكِي قَبَلْكَ مِذَا اقوبَ دِي سَ عَنِرُودَكُ اَيْسَمِيَيَنْ لَا أَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ لِكَيْ يَرْجِعُوا سَيِّئُ صُلَالَتَان قُلْ إِنَّمَا بِسُبْحَانَهُ سِيرُ صَعْدٍ فِي الْأَرْضِ ذَلِكَ كُرْسِيُّ سَكُنْتُ صَعْدًا فَانظُرُوا فِيهِ كَيْفَ سَلَّمَ إِكَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ دَتَّ قِرْبَتُونَ مِنْ قَبْلُ إِلَّا مِنْ قَبْلِكُمْ إِنَّ كَانَ كَهُرَيَّ كَانُوا ضِدَّ مشركين كوه اله وشريبه يرا ظهر الفساد في البر والبحر ظهر ومغوا فافى الفساد فساد فساد كويرتوي كهذا لون هذا ابرط ابرط وحا لون هذا بيريو بهد دي ا هوه وين قبا تقعد الدوما هي مراكيرت اي قرطوما وحا لول جيدا كلونك لا وايو كل كان دي روبكو كو دو روبكو ان وحسو ساري ديدو تاسا لول جيدا الفساد في والبحر لكن حالا لول جيدا البحر العلم يا جبل وحي يهدن الباروي وحلوه تيده البوادي والفيافي باديها لو تيده طولك ابياديها لو تيده او يعني البوادي تلك بحر جنا المجالون كي تولوي كلو رجهد لا بابا فيسارك الظاهره قوم كلا جروه اه بدره وحلورجهد بدر اس بيحه بئر ريغه وحلورجهد ملكم انا مغالهه ميها قوم كسروا وجهه لكن حاف تروحوا اي لا قوم كاه الا لورجهد marka tii la yiraahdo waxaa laga hadla mana fiidi adoomada ayaa yaraa fidirkina waa batti abaarihi ya batti oladihi ya batti iyo do rabi ya Haddii roobki iyo waayaraan haduu soo gaano xasoosarin. markii badan ma baa u la soo waxa weeyaan ee waxa waxa ma aasida waxa saakeeri ku figeeyo shirkiga ugu qadarsan diiga muslimka ku ega wax yaraha ugu badan degdeg ah keenay zinada kamid waxa kamida wax ee qamraba yaman duriye waxaas oo dhan waxay keenayaan xuqubooyin ايو كو فافي والبحر يبضينا واكو بما كي سبب تيسون الله فافي كسبب اي شقيستين ايدي اي داتك جعنوهو دا نحو فافي حكماتك اللي كاليه على النوشيغة ليوذيقهم الله انو ابدو مجدد لبنسيات دراده ليوذيقهم الى هاي ببك انو لبنسيات دراده بعد الذي دمجي قبل كميدا اي عقوبة بعد الذي دمجي قبل كميدا عقوبة كمال طيب aminu top qais samayae ilahi ma wa raqabt ah quran kokul ayyam sanada hadiba ilayhi durut an samayno qubadeedo hayawan adunka korki sa khunno lama aqti ba' ba'da wuxuu rabaa in aan toobad keenno si aanay jeenno ugu arori haddii ka waawayni waan way ka tago inuu wuxuu yiri laa allahum in soo laabtaan dareedii waxa xuquuqada loo taabsiina قالوا يا نبي سبحانه سيروا سعر فالأرض للك كوركيسا كوركيسا فاندرو فيريا كيف فصده بيكانا آهاتا عاقبة الذين دكتين عربتو من, من قبل اي من قبلكم اذن كورتين كورتين كورتنا ولكن دب اسكو او اخيات تاريخ اما ديه قوم النوح خير عاد خير قوم الله قوم شعائد عربتو سيما قطت سوما نقام نتلقوا باب باب محايا اعصاد إله نوشيغ يلا وخر كانوا اكثرهم بمن كذوا وحايه امراض مشتركين ام بيرا انت يا وابدناي. وابدناي. أم انتي رعدي ما يمكن للمشركين يا هاي اه اكثرهم المشركين ها الهي وبداج ظاهر الفساد والفساد والمغضاء فافي في البردوكي والبحر وكفافي بما كيس راتيس أيونا الله فافي كسبب أي شقيستي أيدي ناصدتك جعنهو ده أي من الكفر والمعاصيئة ليذيقهم إلى هيلو الدبنسيوتك دراد بعض الذي الغوبة بعض الذي Nmillikid钱 ja johan ni saấymas aastud eiother notötest. favour on allahmin tärvale tagitu on varma sin Matthews. Asel很多 material vesiidtous iLahe, olene Оio just kel 7 lulee mill estánes pakistustrun mis päällst品 18 Medi kames märIntu 10 januzita min kablikum Al'alba etrede mester пиш opportunities 18 M South ja 11 kuva iLahaid wariyay says tiray daaba pulka islaahis oo adaada macaasida oo laga ilaaliyo ammi illaha lo khaati illaha wadiydu inay qulqulaa asmaatin la heelo gaalad u sababka sharci ga ma ilaaliyo ka fikaran sababka oo ma diga bis sababka ma ساعتنا في عوال أبو قيمة بابا وحافظك وحافظك وحافظك إمامك وإنه يتابعك أبو العليح وغيري قف من عصى الله في الأرض فقد أفسده في الأرض قف الله قفك ملك كوركيس إليه قعاسيا قفك عصى ملك في السعادية وإنه تقديره إليه قفك ملك في السعادية وقفك الدين لكو سمايبه وقفك وقفك معايا لأن صلاح الأرض والسماء بضع يركبك صاحب والاهل العادل صافويه ورجاس ستري ديرو في الحديث كان داوود وحا كل بيت لحد يقام في الارض احب الى اهلها من ان يمدر 40 صباحا هل حق هل حق وملك الترك يصبو سميوه هل حق وحاي دك دولك اس دكن اقتر لوغه جائل باليه او اوغه في afartan maalin khoob istabar iyo socop kulqay oo aan dib lahayn onjub on oncha lahayn waxa uga qeyr badan hal oo qof zaniga la soo qabto oo hore guuru somaray looga jiro la soo oo oo la soo qabto tu gi waxbay oo gacanta midigta Alla saqam taqiiga madakub sabay oo inta la dilabaykiisa meel laga laaladiyo Alla saqabta isbaare leegay bakta ee lug iyo gacan ja laga jaro marka ما حال <سؤال> مرك حقك اسعد ورغوك وقايل بضمه افرتنك يقول يري مرك حقك الى هي لوفيو او ليره زارت لا حدول ختم لكن هل حق مرك لوفيو او ليره قافكي لو اركو زينه اراهي كتاب في صاله الله مرسينا وا لوين marka la ilaabo isbaaro hatta halqoo barka ugu oofiyo barka balankood way ka joogayaan macaafida yaraane marka marka macaafidu yaraato qorobka soo deen ki soo deena baraku keenana weriysaas tarade marka ilaahay nabii Isa soo deeyay nuxayhi salaam aaqil zaman sharhiga nabii xamdani bisu ku dhaqaa soo laac taastur ya qawarin tashayda waaji jabeena kitab kalu qadqa markaas nabii muqayyidi sallallahu alayhi wasallam baraka diye soo degay daqduka amar balasiinada bulka inta amar laasiya waxaa la leeyahay ahrigi barakaatiki soosar barakaadada kuun jirta markaasa geedka kumaanka mirta ka baxda hal mila jamaa'ad dhan ka dadbi hada waawni no mir kale mir waa weyna soobax والقوانين تاع يريانتا بالووم اسوح لييريلي معاصي واه رجوت علو وفيه وقوانين تبرؤ اذنك دجي او كدسنجو يا يا مصلحه كقد برؤ اذنك بري واحد حاي نو واشاهد حقهم ما ترفين شرع ودك تنكر والمصلحه وقف مصلحه الى صنع اديق سعد حول كل كرتا كرسي سعد غو سوا لا با كرتا واينو مشى كو قر ها ليش wa asaga dan ugu jirto ku qoray fiir mana iqaan band birri wuxuu haystay dadkaas oo qoray kale hal bidir sagal sala xora inshaalla ninku uu la bar ugu jir لا تستطيع أن تكون شرع الهي في كل مكان يدفع أنت أنت ومع الله يقول أنه يكون أكبر صحيح شرع الهي يدفعه كيف يقول كيف يسير؟ أدونا وليبانا وعاقنا وليبانا قال تعالى إله الحبيري فأقم توسي وكذلك وكذلك لدين الدين دينك على القيمة أي توسان من قبل أن يأتي للمتوسان يوم المالك مال كاس والله ما رده إليه مالك وصنوا صغنا من الله إليه حجي سوصنوا صغنا يوم مال كاس يسدعون بكوة كلا تغيي من كفر الله قفك في إلهي فعليه جشي سوهاده كفره في كفره كس ومن قف الله قفك عملا صنايا صالحا عمل وناكساً فلنفسه نفسه دي فلنفسه نفثيال كودا يمهدونه ليجزي الذين بطقي إلهي إنو عوال مريو دراد ديب أبطلوك لتغيير آمنوا وعملوا سميين الصالحات عماشا سوصوبا من فضل فضل جيسينو كو مريو إنه اللي لا يحبو مجح الله الكافرين قالوا فاقرين توسي ويشك ويشكا ويشكا وشك وشك توسي دينك إلهي وصحيحة وإلهي صوبة دينك هسكو تصنوهي فاقين توسي وجهك وجهك لدين دينك توسي فاقين او او توسي او كنت تصنع الولد جينا فاقين او او توسي وجهك وجهك لدين دينك او دينك القيمي توسم ودينك الى يسودجي من قبل ان ياتي ينقصن ما يوم مالك مالك الصلم رد اري لو مالك وسنسمع من الله الحديث وسنسمع معلمين بكم ان اعلن انتنبر عليكم واليوم القيامه يوم المعركه سيصدع اورقتك التكتيكيه معركه فوق قلب السماء فريق في الجنه وفريق في الصحيح ولكلتك كلتيبه واحده كانه ادونك لو كلتك ادونك بطي كلتيك قفوا الليل نهارا تايه الى تلبس العاذب wa fuqu uta gay layla naharam zulmiga hal iska day muslim ka yalla diri zinada hal iska day ma'asina hal iska day qafna shartu uta gay diga muslim ku uta gay zinadu uta gay man doori hu uta gay shartu uta gay ah ka oo isticmaaliyo iska boo ya sawir oo tiktok soo dhig ka waran laaba basqof miyey san kale tagin adoon ya dalni yarada maanka misaaxid ka joogto eed mar ilahay u sujuuda marna bar ya marna kitabka allaah qirsana ilahay inee ku عقلنا معهم وحيالكنا معهم ذلك فضل الله يؤتيه من يفع يا كوه دلنا رأس كتابك على أفضل يا كوه كوه وينوي كوه مسائلات كوركو المعنى كاتمان ماهن ودن كالوحا كالرم مغالبا سوما مغالبا أنتشوغنو أي مسجد كوركي سنتقران فيه أي إله سورك سورك سورك سورك قاب دران فلدران أبو دولي سب إبسوئ سوما مركب وقامن عبادا استغفروا الله وكسبين نعم عدان وان افتقروا اليكوا غرق الهي كابد بادي شرطاس اي شيطانم قال تعالى لو يوم عيد مالكاس اي السدحون ضكو كلتجيه يتفرقون ففريق في الجنه وفريق في سائر ما كفر بركه قفكه الهي كوفيه كعبال مان كفرك الله كفر فيا فاليه دشي صواب كفر اي وبال كفر كفر ديس شيدر يا شرط قبلطا اسد دشي ساي هات في الدنيا والاخره ومن عمل كفر سمي صالحا عمل وناكسا فريح انفسه نفثيالكود يمهدوا غغليان ليجئ الىه انه اعمال مريات درا ديداد كوكو كالتغيان الذين دفع امر وحقرهم اييه وامنوا صليين الصالحات الصالحات عماص من فضل فضل سيلاه انه الله لا يحب ما عمل الكافرين غالب قف الىه ميسون قالوا ما شاء الله اوغاد بان له كوشي الى الله الله قفوا الضنحب ربي اقبل وهي قال لكي ان ان الله وحده الا من قبل ان ياتي يونسن يوما ما له مالك تسلّم رد الى الله مالك وصرو صمنا من الله الا هدي وصنوا صمنا يا يوم الدين مالك سي يصدعون بدكن التقي فريق في الجنه وفريق في الصعيد فريقنا في الجنه التقيان فريقنا صعير اعديا من كفرق اللهك في كفيا فعليه كرتسوا عابد كفره ووالو كفره كُفِرَ بِهِ سُدَهِ وَيُبَلِغُ بِالْقَبَالَةِ وَسِرَ دُشِيسَ يَهَتَي وَمَنْ قوفك عَمِلَ فلا. عمل عَمَلَ فَلَكٍ صَالِحًا عَمَلٌ وَنَكِسَ فَلِأَنْفُسِهِمْ نَفَتِيَالْكُ رُوَكَلِيءَ أَيَمَهَ دُونَ أُغُغْلِيَا أَيِ, أي الْمَضَاجِعِ مَكَانُ شِيفْ يَالْكَشَنَدَا أَيْنَ تُودُ أُغُغْلِيَا لِيَجْسِيَ إِلَهَهُ عَلَى الْمَرْيَدِ دَرَدِ دَي تَسُوكَلَ تِغَيَا الَّذِينَ ظَنَّ تَآمَنُوا حَقَّ فُمَيَهَ أَوْ عَمِلُوا سَمَيِينَ الصَّالِحَاتَ من فضل فضل سوك أبا المريو إنه الله لا يحب مجال الكافرين القالب إذن كانت الله منه ومن آياته إلهي على مدها على النديسة أول ديسة ومقرطة أيوك الندى هذا أن يوصل إلدراء الرياح الضبيرها مباشرات حال أيهك وأبشارين يلي الخلق بالمطارق وأبشارين إيا ولي يديقكم الله يريد ان يدنسه من رحمتي رحمتي يسوحكم من ا وريت تجري الفلك يدوم الى صر با بامر لي امر كليسوك صر وري تتقوا يا اين طلبتم من فضله الى فضله يسوحكم من ا ولا علىكم تشكرون يا اين له كل شكر ولقد ارسلنا والله لقد حقيقه ارسلنا واضح له الى من قبل تعيد هرتانك صوبنا رسولا فصو رسول ايام دنى إلى قومهم قوم كودي يمودرهم فجاءوهم قوم كوحي الرسول الشيء اليه مادين بالبينات حجوين عدعي اليه مادين حجوين عدعي اليه مادين فآمن بهم قوم وكفر بهم قوم فان فانتقمنا وحن كأرسلم من الذين كوي أشرموا قالوا وَكَانَ حَقًا وَاجِبُ حَقًا أَهَادَي علينا كورك من الواجب كو آدو إلهي لي. نصر المؤمنين المؤمنين تلوك الجارد إلهي أسكه إستووا واجبية إنكم واجبين ومن آياته إلهي علامةها عظم ديسة إيا قدرة ديسة كمال كده اللي مبقرته أيوكا نفع هذا أن يغسل إلهي نديره الرياحة الدضي لها مباشرات حالا أيهك و أبشارينا للخلق بالمضبري خلق دي أبشارينا أيان وحين أبشارينا أيان هوت أيه أبشارينا أيان بابايش مركة الروابع صواه صواه دا. ضرورتي وحوين ضرورتي أيه بحرمين ضرورتي أيه وده إلهي بان الصدق وغد غيوه وليوذيقكم يا الهي إلو إلي الدنيسية الدرادة وصادرة وليوذيقكم ألا إلو إلي الدنيسية من رحمته حديث يسوحك أمني طفل طربك أحي إياوه الفلك دوميه إلي الصعران بأمر أمركي سأل الله صعران وهو أحد ضرورتاس إلهي يبع ضرورتاس كن سعسية وحوية دبائرة دبائشة ماشي كالكينة إذا غبيّها يقان حدو مالي كالكينة إلهي وإنهي يجرعني أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً بيئة كبير سينا نقاس إلهي كسر دورة إيه مراكي تتبعيشاته وإلهي كوهداً إيا ولي تبتغو إنا ضلبتان من فضلي أو مراكي تان آه كوريا سيطان إلهي فضلي معنا رسك إنا كوريا سيطانو قبل كمبادة عدد تعلمت لك قادم قبل كاللجي قبل كالبادة عدد لوغبهين لك سواء قادم إيا و الله أعلكم تشكرون إنا بسوحدة وحي الله ضريش قدره من عور و و ض خوفك وكينه مراكيرتا ان كوغو سوخسiyey waxaa la haba in ka shukrida ilaha asmunhqa wa akal isadu dano na usharibiyeni oo anan asil oo afmadka in nimadi u yinisiyey jirki iyo xooki iyo quruuxdi afmadki anaku asil walaqad arsalna wallahi laqad haqiqqa arsalna wadirnu ilahir min qablik رسولاً رسول أيام درناي إلى قومهم قوم كورياً درناي فجاءوهم رسول شيء قوم وحي أولئنا بالبينات جوين عدد جوين عدد عدد أوتوصي سيطق تقول إيا إن رب العالم صادر فانتقنا فانتقنا معظوف على المحدوف تقديره فآمنا بهم قوم وكفر بهم قوم فانتقنا وحيقوا فانتهاي في علم حدوثة اوه اي طيب معنوه الرسول الشي اللي هو ديري حتى ضبكي هرين لجمودي هلالين اي ضبكي يا قيب صمي اوه فآمن بهم قومه رسول الشي قارتون ايه وكفرت بهم قومه قارنه واكون كفريا رسول الشي فانتقلنا وانك ارسلوا من الذين كوي اترموا بجالوري وكان حقا واتف ايوه اهدوا الى علينا قرء النوم واجب هذا نصر المؤمنين المؤمنين لو غرقاري دود الهي اذ لو حكموا واجب لا رب العالمين كتب ربكم على النفس رحمه الهي النفس سكو واجب ينظم معرفه سويس قرب كتب على النفس الرحمه قالت تعالى واله يريد ومن اياته الهي علاماتها من أجيس اللغو قرطه ومن آياته إلهي حلامده أوليس يحضر النبي صلى الله قرطه أيوكا مدى هذا أن يرسل إلهي أن يدره مباشرات حالئه كو بشارين للخلق يقول بشارين بالمضدر أنه هو بشارين من رحمة محريسي سواحكا مدأ وربو الفلك إياد دوميه إلي الصعبان بأمر إله أمر كي سيكون صعبان وليبتبتغو يا إنا تحاكستاه من فضل إله فضل يسوح كمذا يبديق إلهي ولألكم تشكرون ولكي تشكروا سيأب أغسك رضان على ما أم عمد به عليكم من المحام الظاهرة والبعض إنا كسف رضان ولقد أرسلنا قال تعالى إله الحير ولقد أرسلنا والله لقد حقيقة من قبل كأذيك هرطان رسولا تنوى والصبر سين الهيء صبر سينة يا رسول كيسا ولا قد أرسلنا والله لقد حقيقة أرسلنا وعدنا من قبل كذلك حتى رسولاً أيام درمي إلى قومهم قوم, قوم كودي يموت درمي فجاءوهم رسول شيء قوم كي وحيوا ليماذين بالبينات عطاق وطوص يصدق كودي يا ربين صادرين مركز حالة ربين إلي وضفهم أيام فآمن بهم فآمن بهم قوم فآمن بهم قوم وكفر بهم قوم فانتحوانا وكاثرن الىه من الذين ضق اجرموا غلوه اوك وكان وقراء هذا الهي حقا من واجب علينا قركنا واجبكم نصر المؤمنين المؤمنين تلغغاري دودا ما كانا رسول شي ربه اوك غيري ادي غنا وكو غرغارا وي الله سبحانه وتعالى اللهم صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد